الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ما يضل فلا هادي له وشهدوا الله اله الا الله وحده لا شريك له وشهدوا ان محمدا عبده ورسوله. الله اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الأجري رحمه الله باب ذكروا في افتراق الامم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة لمبابا أو دلانيه ناوى كإثفاتي كا كأمة كان بيش بنته شان فرقه جمعتك و ام امتج بابت نوى قال محمد بن الحسين رحمه الله اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام انه مختلف عليه يعني على دينه على ما جاء به على إحدى وسبعين مله كلها في النار إلا واحدة وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنه مختلف عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم وتعلو أمة الفرقتين جميعا تعلو يعني تزيد يعني أوان حفتا وحفتا حفتا وسيع تزيل عليهم فرقه واحده ثنتان ثنتان لغيكا ل لغاتشي اثنتان ثنتان هل هو يحمزي اثنتان ثنتان ثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنه ثم انه لما سئل صلى الله عليه وسلم من الناجيه فقال في حديث ما انا عليه واصحابي وفي حديث قال السواد الأعظم وفي حديث قال واحدة في الجنة وهي الجماعة. فما شاء الله كان على السواد الأعظم ليش أنا ما أنا عليه أصحابي ليش كان على الجماعة. بس ما كت معناه كان يجمعهم بس كذا استكن في الشواء. قلت أنا على جريء فرمي قلت أنا ومعانيها واحدة. يعني جماعة ما أنا عليه أصحابي. سواء الأعضاء هرهم يعني معناه كان يجيكه يعني يعني المفاهيم كان يجبي يقنين لو عزمي أكثر إن شاء الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح مسيب بن واضح متروك أبواب حديثه ضعيف جدا السنة ذكي يعني حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أصباط يقول أصور البدع أربع الروافض والخوارج والقدرية والمرجع ثم تتشعب كل فرقة ثمانية, ثمانية عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة والثالثة والسبعون الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية يوسف في كوري أسباط أما قولك ياتيك وثمان سنة لكشي ضعيفة بلان معروفة لسدمي دمي أوه حصري فرق كذا وهدوها هلق لمتأخرين ناوشا ناوه فرق فرق همو فرق كان ناو ناوه بلان مذهبي صحيح لتعين كدني فرق يو حصريان غلطة قال الله تبارك وتعالى حفته وسياق فرقك بريدين فلان وفلان وفلان يعني لكتبي اعتصام مش شعشعطبي بيخبرناه مناقشة أو مذهبان أكاد اكاد نكانيش أكاد أو عناش كدياريان كدو وفي الفرقانش كين اعتصام اعتصام بديريجياته بلى مذهبه صحيح ورأيه صحيح حوالي كم قناعة بيتة ويا تحديد في غلط صحيح نيا بلى هندق علمها أوها وصل كان ينحدي كدياري أكن لا معنى برام أبيش نكي أبي جزب بحفتاو دواكن نكي شنكا شنكا الفرق زياتن لحفتاو هالجاري ويا هالاستخدمي كا زياتن لحفتاو دوا زياتن لصدوا أوندش بكن ل لصدكانيش بويا بوي أبي بعورمن بوبي أو حفتاو دوا ين بكون هنديك لعلماء الله ينعمهم وبا على إن مبالغه هر هفت تا دو، آنها مبالغه، یعنی با زیادش لسر، زیادش لسر هفته، مبالغه على زیاده. چون الله هفته جاری شاب کینه، دو جاریه و سه جاریه. با زیاده، با زیادتر لهره هفته، با صدش. اول مذهبی که امدهایی علماء، الان اصلاً هر اما مبالغه تعهد عدد مقصود نیه. اما دوامن لبلا مضعف صحيح نیه. عدد مقصودة ما دام المقصود يقولون ان المقصود يقولون ان المقصود يقولون ان المقصود يقولون ان المقصود مقصود ان المقصود يقولون ان المقصود يقولون ان مقصود يقولون ان المقصود يقولون ان المقصود يقولون أصولي المقصود يقولون ان المقصود يقولون ان المقصود يقولون ان المقصود و يعني حفتاو أو دو أصليان هيا لأسوء يعني أكثر من العلماء أصليان هيا همو أو كانت أغير نوسر أو, أو كنتر هاريكي قلوانا بيت هار قوليك بيت بو تقريب لزهن بو مساعدة و يارمتيدان بو اي بيدعب ناسين قايدينيه أما جزم جزم با حفتاو دو وكتا عينا كي أصوليان بيت كي أولين بيت جزم كذن بيبارجنيا الروافض والخوارج والقدريه والمرجئه امانيه ناوا الروافض اقدر السيد الشيخ امانه لما جاليك منحرفا الروافض لا حاشا كان بس الروافض ساكت وين بس الروافض كان يجي لقصناك ما يخون مو يعني شتي زياده من هناوا چونك نسد او, أو فرقه كانت يجي لابوابكاين تلديت لا حاشا قال الروافض اسم يطلق على كل من رفض إمامة الشيخين يعني بوا نام لعن رافضك خلافتي أبو بكر عمريا يعني بسنك وقدم عليا عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهذه التسمية خاصة من إطلاق الشيعة شيعة ناويش قش قش جيت عام تلا فالشيعة اسم لكل من فضل عليا على الخلفاء الراشدين وإن رضي بخلافته يعني ويا بخلافته شان الله رضي بس ألا علي أفضل ترع من حيث يعني الفضل نكمس مثل خلافة أما أوانيكنا أنه رفض أو رفض امامه الشيخين هكذا ومثل متقدمة الزيدية الزيدية كونكانيا رازب الله وبكر عمر برام فضلوا عليا على الشيخين رضاهم بخلافتهما وترضي عنهما بناء على مبدأ إمامة المفضول مع وجود الفاضل منهجيهني سنه بها حفاظنا شادي شبي ما فضولك ايش قائم قام بالاعتياديه رئيس بالاعتياديه مبدا السنه زيديه لسلمتونا ابو بكر وعمر لا ينام فاضلتني علي بس رازي جبنا باخلافه ابو بكر وعمر فهؤلاء يطلق عليهم شيعة ولا يطلق عليهم روافض بل مبدا اطلاق تسميه الروافض من زيد بن علي بن الحسين رحمه الله في اوائل القرن الثاني للهجره لكو صدمي او وع يعني زيده تذكرني عليه حينما ساله بعض اتباعه عن موقفي من الشيخ تاتك هاندق لشن فتواني خيبرسان لكدوا fa اثنى عليهما خيرا لا ثنايهب ولا سر او بكر عمر فرفضوه وانصرفوا عنه فقال رفضتموني فسموا رافضه كابو رافضه قرته صدمي زيد فلا نسأل تشجب وكشكا، نسأل أبو بكر وعمر وكأن رفضين كده، كابو رفضي أو بكر وعمر كات خلافتي أو كات أوشيا رافضة، فسموا رافضة. ثم افترقت الرافضة بعد ذلك إلى أربع فرق زيدية وإمامية وكيسانية وغلات، وتفرقت هذه الفرق إلى فرق أخرى كثيرة. انظر الفرق بين الفرق. أما الخوارج والقدريه المرجئة. فقد خصص المصنف لكل فرقة منها بابا فسيكون تعريف بهم هناك أبو قال الإمام الأجري رحمه الله حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري أبو محمد أو أي كبيانات ترفض مثل متقدمة الزيدية، أو الزيدية كونه كان، واضحة، ستشون شيعة كونه كان فيهم دلهم بس بس كي تفضل كأن تفضيلهم، الشيعة السشيعة واضحة، قال رحمه الله حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري أما أبو علي النيسابوري في الله ثقه شيخي اجري هذا توثيقي كد ابو علي النيسابوري توثيقي كدوا لحاشك النيه نبلغهم هنا من قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي اسنادي اسنادي ام حديثه اسنادي حسنه وكم محقق ارجت ومن اجل من اجل عبد الرحيم طبعا عبد ديكر عبد الرحيم تبره صدوقة حديثه كده ابزان زين الصحيح ب حسن قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو أم محمد بن عمرو الشاء قال حافظ بن حجر صدوق له أوهام فقال الذهبي وشيخ مشهور حسن الحديث وقال ابن عدي أرجو أن لا بأس به يعني كزور بي كشي حديثي افتراق كعلماء قصيفية كان ودجمنا كان أهل سنشق سبا حديثي افتراق كان كشان محمد الكوري عمرو كشان ام محمد محمد الكوري عمرو عن ابي سلمة أو سلمى ابو سلمي الكوري عبد الرحمن الكوري عوفه رضي الله عنه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق اليهود والنصارى على احدى واثنتين وسبع على احدى واثنتين وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه المهم حديثك الصحيح صحيح لغيره بالله مبسنا لسنا لديك حسن تبرا الشواهيدي زور زورة قال الآجرية رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو. النبي صلى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة واختلفت النصارى على إحدى أو إثنتين على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة أمتي على ثلاث وسبعين فرقة أمش صحيح لغيره من أجل عم محمد بن عمر سُنَكَ لسَنَدَكِ يَعْهَبُ حَدِيثَ كَذَابَ زِنَ لصَحِيحَ وَبُوَّشِ ويسناده حسن حديثك الصحيحة لطلقه وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي <تصفيق> تفرقت اليهود على اهدا او ثنتيني و سبينفرق او او او أو او او او او او او او او او او او او او او او او او أم ينحفتها ويكبئة أو ينحفتها ويكبئة أو لفظوا هاته المهمة هم مخالفة مخالفة حديثة كانت تلاك وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي أم أحمد ابن العماد الحنبلي الله يثقى صاحب حديث ابن العماد الحنبلي ابن العماد الحنبلي خوان كتابي شذرات الذهب ثقة صاحب حديث حافظ ابن حجر لكتابي اللسان في اللسان الله مشهور وثقه الدار قطني مشهور وثقه الدار قطني حافظ للسان الله مشهور وثقه الدار قطني وتي وأخبرنا أبو عبد الله إحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الرحمن ضعيفة ضعيف الحديث بيس نادئة حديثة ضعيفة معروفة عبد الرحمن الإفريقي ابن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل تفرق بني إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة. فقال من, هذ من هذه الملة الواحدة؟ قال ما أنا عليها وأصحابي. المهم أم حديثه بالذات حديث عبد الله الرعمر حسن لغيره. حسن لاستناده ضعيف بلام خوي حسنة حديثك. والطرق تري حديثك هي صحيحه باس بس من كدو بوشي أمتي إسلام بيت حفتاو السيئة لقل أوا أمتي إسلام باشتريشة نصارى. ليه يهود ونصارى قرطبي أو إلا بير مابي للتفسيد قرطبي ليهك التفسيدة كان لروجك لمطالعه عبدال شاومك السبب قوليك العلماء نقلك على السبب أوايا ان صفتك لناو أهلي إسلام بيداء أبيت لناو يهود ونصارى نيا للاي على ما كان ين يهود نصارى الله يقولون بقصي الله لا ان غلوه يقولون ان الله يقولون هي الله يقولون ان الله يقولون بويا الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون لنا الله يقولون ان الله قال ان الله رحمه الله يقولون الله يقولون الله يقولون ذهبي مام ذهبي لكاشف الله ثقة زاهد مامي ذهبي لكاشف الله ثقة زاهد خطيب خطيب بغداد إلى بغداد الله كان ثقة صالحا دينا ذهبي لكاشف الله في الكاشف ثقة زاهد خطيب الله كان ثقة صالحا دينا باشا دعية وفرمي قال حدثنا أبو بكر ابن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن الزيادة ما إفريقية ضعيفة وثمان عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل شي بسر أولا هاتو تفرق بسر إسلام جديد بسر موسولان جديد حذوى النعل بالنعل حذوى يعني أقدر على بخيت خيك دون على الريك دون على كيخوت هذه شي بقى لك هذنا على كازيا مثل بمثل لا دريجيده دا لاباني دال حميت يعني في موازاته ومقابلته ومساواته ويقدر يرجع ويقدر انا وبرمبر يكن باش وان بني اسرائيل تفرقوا على على 72 ملة وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم اصحابي. من إسناده ضعيف لكن حسن لغيره قال الإمام الأجري حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني أبو شعيب عبد الله بن حسن حافظ لسان حافظ لسان معمر صدوق وقال دار ثقة مأمون قال الحافظ اللسان معمر صدوق وقال دار ثقة مأمون فاشا نوتي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر، أبو معشر ضعيف أبو معشر، نجيح بن عبد الرحمن السندي، هنجوتي وأخبرنا، يعني ليرة تحويل السندي دي بقاري هنا، ها هندجر للسنة دي كإخوانه والله ها تحويل السنة، ليرة السنة دي كتائل هنا، الحديث رقم بسمن وسدي ألف، لم طبع إلى إما، لباء اللب سمن وسدي باء. فالصناعي حديثي شو أنا؟ سنداك أديني حاب بن سيد حاء بن سيد وحدثنا وأخبرنا وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أو أبو كيسوة من مشهور ثقة كما قلنا آنفا قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر ضعيفا أن يعقوب بن زيد عن يعقوب بن زيد بن طلح عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك ذكر حديثا طويلا قال فيه وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة 70 منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلوا امتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة أمش حسن لغيره قال يعقوب بن زيد يعقوب بن زيد يعني بالإسناد المذكور هل يعقوب بن زيد النار سنة ذكا بهمان سنة مؤلف وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا في غنبري فاصل الله صلى الله عليه وسلم أم حديثان أخيراً لا أم آتاني شيء ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون نعم تلا فيه قرآنا يعني إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله تلا فيه قرآنا أصبر أصبر أصبر أصبر وما صبرك إلا بالله إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله تلا فيه قرآن وكان علي, وكان علي إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله تلا فيه قرآن الظاهر علي صح كان علي بن عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا والله أعلم وعيا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ترسيل ما أعتدت شون وكان من قوم موسى في زمانه جماعه يهدون الناس بالحق يعني لسدم موسى كسانق بنا وكان من قوم موسى في زمانه جماعة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم وبه يعدلون يعني وبالحق يعدلون وبه وبالحق يعدلون يعني في الحكم ثم ذكر امه عيسى عليه السلام فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا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 أمة جماعة معتدلة أي تعمل بالحق كينما نأ وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام كعبد الله بن سلام وأصحابه تابيب نوبا ورشما في غنبري خاصة الله صلى الله عليه وسلم وكثير منهم ساء ما يعملون هو جماعة معتدلة وكثير منهم ساء ما يعملون ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث في حديث موقوف على بعض التابعين كقتادة و كقتادة أخرجه الطبري وغيره وهذا تفسير تابعين تابعي تفسير أميقل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون عليهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فك تفسير كذا بوان نقل تفسير قتادم كذا وكمام الطبعات الروايات كذا. قال الأجري رحمه الله وأخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي حافظ لتقديب الله ثقة فقيه ثقة فقيه جليل مشهور هاتشاكه ثقة فقيه جليل مشهور. قال حافظ تقريب ثقة فقيه جليل مشهور. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابه يعني ابن سوار امام مرجئيه شباب ابن سوار وكذا الرجال مسلم قال حدثنا سليمان بن طريف عن أنس بن مالك قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام عبد الله القرى سلام على كم تفرق بن إسرائيل قال على واحدة وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة كلهم يشهدوا على بعض بالضلال. سفَتْ سَفَتْ سَفَتْ سَفَتْ يعني أماك تبديع وكبكة أماك قصبة وكبكة أماك بلاء أو نحق أو ضلاوة، أهل السنة لم يصفها دولبا، نك يعني هرنيان بد أحكامنا بد، طبعا دائما أهل بيدعى مخالف كان يخوان تكفي لكن ين تبديع على كم تفرقت بني إسرائيل؟ قال على واحد وسبعين واثنتين وسبعين أو وسبعين فرقة كلهم يشهدوا على بعض من الضلال، قالوا أفلا تخبرنا <تصفيق> لو خرجت من الدنيا فتفرق أمتك على ما يصير أمرهم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم بلى إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت وستفترق أمتي يعني أمة الإجابة هناك أمة الدعوة كوم كسي مبتدع يعني حزبي أواني كزور لحديث افتراقة أمانا أم, أم أمتا ألماني كانا على الماني كان طلع الماني كان كافرنا يا والله ما كان يعني شيء يعني كافر تكفيرك تك هم حديثك الشغل. ها خوش ده قد خط أو مشكلة كأنها كلها في النار وأزاني يعني تو فلان وفلان إن كان مثلا من خم نازم لبهشتهم شو نزام تلجأ إني الله شو؟ تبغى لي بشربو ألين كلها في النار فمستحقي أجره مستحق أجره كشيء لا يدخل كبر مثلا لا تشندين كسيتر سفتيتر او اناديتي بالي خنازني مستحق يا بطل <park> <تصفيق> ها <تصفيق> مستحق, <مستحق> <يطبع اندفع> <تصفيق> فعلا اوان وين زاني يا مكالين لا اجرني يعني تكفير <livres> <متحق الأولون ونوم> <أفال> تكفير افلا تخبرنا لو قد لو قد خرجت من الدنيا فتفرق قومتك على ما يصير أمرهم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم بل إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت وستفترق قومتي على ما افترقت علي بني إسرائيل وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل فذكر الحديث حديثي بالشاشة اسمه ضعيفة وحدثنا قال جري وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري البزوري باعة كم مضمومة زائكش البزوري نانا بزوري صحيحة نعم بزوري التاريخ بردادة قرام بزورية أحمدي كري عبد الرحمن يكرم مرزوقة بن سلسي أحمد ابن عبد الرحمن أحمد ابن عبد الرحمن ابن مرزوق ابن عطية أحمد ابن عبد الرحمن ابن مرزوق ابن عطية اطيبه الله سهمي لسؤالاتي لداره قطني على شيء سالت دار قطني عن ابي عبد الله احمد بن ابي عوف البزوري العدل معروف بناه البزوري العدل فقال الثقه هو وابوه وعمه قال دار قطني قال الدار قطني. ثقة هو وابوه وعمه <تصفيق> الله فعلا سؤالاتي السهمية كي قالوا سؤالاتاني لسؤالاتي السهمية لدار قطني لكتاب الرجال بسيار كان أبناه السهمية لدار قطني مجموعية كس هي بسيار دار قطني كدوا يجاو لو كتاب الله ثقة هو أبوه وعمه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن السوايب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين لغلط شيء مطبعيها والساعبين وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم يا إلا السواد الأعظم أم حديثة ضعيف جدا أم إسنادا عفوا أم إسنادا ضعيف جدا من أجل مبارك بن سحيم مبارك بن سحيم متروكة قال لا جري ورحمه الله وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الباسطي أماثخيب أسمان كيد فيشر قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد مع عيشة عايشي كتي سعدك أبي وقاص يعني بنت سعد ابن أبي وقاص عن أبيها سعد طبعا عائشة ثقية كما قال الحافظ في التقريب عن أبيها سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بني إسرائيل على إحدى وسبعين ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمة على مثلها أو قال عن مثل ذلك وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة أم حيث ضعيفة أبا الموسى بله الله كم محقق امين والله الله قال الحديث حسنا, حقق... حسنًا. حسنًا. إبنة في تو اه الله سعد يزيدو سعد بله حسن ولكن السابقة واللاحقة يكون هناك ان يكون هنا ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ضعيفة يكون هناك ان يكون هناك حديثك يكون هناك حديثك يعني هو حديث صحيح لشنا كانت طريقه كي سعد أقل ضعيف جدا نبيت أو كاتا أبي برزة بيته حسن أو كاتا يعني الحديث يعني هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص حسن طرق طريقة لي شيء صحيح سندك شي ضعيف كابو السند ضعيف والحديث برواية سعد حسن لغيره والحديث ككل بطروقه الاخرى هي صحيحه أو. قال اللاجري رحمه الله اخبرنا إبراهيم ابن موسى الجوزي ذهبي الكاشف قال الذهبي في الكاشف الامام الحجه بودينك قال الذهبي في الكاشف الإمام الحجة المحدث من الثقات باشا أتمنى ذهبي لك أشف الإمام الحجة المحدث من الثقات هو كريم موسى. قال حدثنا محمد بن هارون محمد بن هارون حافظ لا صدوق لا رقضني الله الثقة أقول ثقة بحديثك أقول لا بل أضعف في كتابته صحيح أقول ثقة أقول صدوق ببيته بي حسن وانا زور يعني أهمية خويه لكاتيككاك لكاتيكا أقول تصحيح وتضعف في حديث ثانك نتيجة بيبقى الشك كهيك قال الثقة هيك قال لا من على ان اكون مسؤوليه معتدلة كان مسؤوليه لكن معتدلة كان لكن اكون كان لكن اكون مسؤوليه لكن اكون كان لكن اكون مسؤوليه معتدلة كان حتى لكن اكون متشدد نية بس حافظ لكن نية معتدلة لكن اكون يعني لكن نية مسؤوليه مذهب بمتشدد مطلقا بس سأحفظ من حجر، يعني يكون جملة من المعتدلين دائما جمع كلا بين أقوال العلماء، سأحفظ لا صدوق، أقول أول الصدوق حديث كريب حسن، حديث كريب حسن. المهم بيجي محمد بن هارون كشمال لأزهري شيء، أزهري كريم عبد الله، وكل سديات قال حدثها محمد بن هارون. أبو نشيط وإبراهيم بن هان النيسابوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي الحرازي فبيشهد يراعك عن أبي عامر الهوزني عن معاويه بن أبي سفيان أنه قال حين صلى الظهر بالناس بمك فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلك من أهل الكتاب افترقوا على وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة أمسنا دا من حسن الصحيح لغيره قال محمد بن حسين رحمه الله رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عبد الله يكرعون عن محمد يعني ابن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق أنه صحيح سندا ومثلاً صحيحاً كما رأي الشبوهات هن أي روجيناً لسر مسألي فراغ يكيك لو أنا أعلن الفرق الناجية كما رأي لم زمانة أعلن الفرق الناجية بلدين لهم مسلماناً تبروه هن للحديثة كانت هو أعلن السواد الأعظم السواد الأعظم يعني الله لا إله إلا الله تواب وموحد يتجين يتر أوى في القناجية تبيك ملعب ومجلس في القناجية الله بصالح ونا صالح يعني, يعني بصالح ونا صالح بكامل ونا بدلسوز وندلسوز بخوان الصغير وخوان الكبير الشيء أو أنا،, أو أنا تشين وقت فرمودكى بالريوي، برية يعني أفرمى إلا السواد الأعظم. قالوا يا رسول الله ومن السواد الأعظم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. بن هاد رج رديش بس من السواد الأعظم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أركسيب بن هاجيوك الصحابة وكو ويا من لم يمارس الدين ومن لم يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب بذنب غفر له تلاف رصد سيفي كشلم كتاب الله صدر سيفي لا خالي تشوار قال هرشات بيد الولا مي ألين علن اخر خ خارج كان له بونو فرمان بوشنيان كلاوا ومعنى لأم الدرشون بوية أكجرين أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدله ثلاث قطعية على خروجه من الإسلام والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه وإذا قلنا بتكفيرهم فليس إذن من تلك الفرق بل الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر وإنما أبقد عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به في أهله والأمر بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على اي باش اما مبداي امه تلكوا على المانع الماني كان كلها في النار او على الماني كان فوانع الماني كان ابناش البشر كوا صحيح الحديثان منه هنا واقر قرين بويا داه هنا لا قرص ابو سبعه وارد لسر امام الزورجر اسان دو اي كوام أو مصرح داخل يعني مرجى هذا الشيء لابخاري ومسلم ده في عثمان او اي كان صحيح لمستدركه هاتوني وي مستدرك وكهند العلماء اظن انه يمسدرك الصحيحه على شرط البخاري ومسلم يعني شرط البخاري يعني شرط مسلم ربعي كي شيء لشيء صحيح ربعي كي ضعيف الموضوع وهل وهاك تب كاني تر أوهموا صحيحاني كان سنني أبي جاود وابن ماجه وتر مذير وأوي كلا مسندهات وأوي كلا أوهموا كتبانها عن جامك كي أو أن دا دقيق بونا حدشي لبخاري مسنين ورينقران أي أوهموا بداعو خلافيات وخواتشي يعني ان جندلين ترمذي ابن حبان وحاكم لو كساندس ينشل سيان شل جرت وبصحيح داناني حديث كان فيه مصنفه ما شاء الله قلت بقال الله يرضى رش اخر اوهام لنا واحزاب يعني توبي بابن حبان وحاكم بوانا بالله متساهل اي اما أم متساهل اي اما بياما متساهله بس اي وجه ان جنوسيت لا لا خالص ترى بهسكدني حديث برغي زوري روايته كان هر وها هروا رهانيه ما تحسين الحديث بطوق رهانية مرجو قيد مرجو قيد نبت شندين حديث هم زنايان دانعون دناون لا ذات شندين رجاه رمويه كلمه حق يراد بها باطل ششمم حديث اشكال تدايا قوا امتي اسلام لجولك وكا غاور غاور زيادت فالش فالشارد اشكال تدا بالا هتش اشكال يعتبر وفي غنبري خاصة الله صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني خبري في فداين ك يعني بارشا بارش بونكرش نجلب نبجاتي هي لخيريت لخيريت نيا أو أمتي كوا خير الأمم أو أن كوا أهل سنن يذاتي كان أما أوكل الشبه كتاب يهود نصارى فعلا همو صفات كتاب صفات يهود نصارى تجاه شو كل إيش مبتدعي يعني إلا الشبه كتاب بهود نصارى وشخفهم من تيمية الله. لايك تيجي شوام يعني الشيء أمتع ما نهمو أتنا عقربنا هاي شكلنا بيت. دلية هما بيت شوامني أو شكل أم ك ك وفضلي يعني ما يا ما كلها في النار. إلا واحدة حكم بسرطة تاكيدة حتى العبارات إخوانا كان مصر بينيما ألين معقولة أو ندم مليون خلق لمصر بشنا جهنم وشنا أقرو أوش طبعا ناشاء فهمي أوين كاتي وعزم أو تتوالي كلها في النار يعني كل فرد من أفراد هذه الطوائف طوائف يعني حكم مطلق وحكم معين جواز المعلومة وصلى الله على محمد